Wees niet tevreden Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyâka na'budu wa Iyâka na'sta'een Din de ciraat al-Mustaqim, ciraat alleden, en amte بَالِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالي <تصفيق> لا الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك رب هم يوقنون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 أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوب وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم waarvan mensen meenemen, en Oh, dierloon, vlam, vlam, vlam, vlam, wa ma Weer niet te vergeten dat وَإِذَا قِلَلُوا لهم لا تفسدوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَنَّمَا قُلْ idun wa la kayashurun wa Aminu kama aman anu Ah, ah, ah, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا if No. born.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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضار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 Al-Ladhi jana l Waarom ga ik de In vrede en in sobis uredim mithli wa dausho wa إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لي بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره فيها خالدون مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رب وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلاً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 Deze strijd is أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم لكم ما في الأرض جميعا وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعب بِخَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ نربح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 فقال ان بئوني Thank Uh, وَكُلَا مِنْ هَا رَوَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْ هَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا ان جاءت من وادي مين فاذلكم الشيطان عنها فاء وقرجهما مما كان فيه وقل بطبع بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقيم تقاو ومتاع إلا حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب We gaan naar de toekomst van فَمَن تَبِعَهُ فَإِنَّهُۥ قَدْ أَضَلَّ وَلَا أُمّ O, degenen die kafen en liegen met رائيلن قرن نعمتي التي انعمت عليك واموف بعهدي bij mij ik لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإي يا يا فتن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنت تعلمون. waakim de salaat en Atemuron na sabir bir, wat saun afusakum, Als we het niet kunnen gaan om een leven een الَّذِينَ يَعْبُدُونَ أَنَّهُ مُلَكُ رَبِّه وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم